وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن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 إنما يفلوكم الله به، ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة، ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء. ولا تسألن عما كنتم تعملون.